الأطيع اللله وَأَطيعُ الرَّسُول فَإِن تَوََّو فَإِن ماَا عَلَيْهِ م حم مِلَ وَعَلَكُم مَا حُم مِتُم وَإِن تُطيعُهُ تحتََدُ وَمَا على الررسُولِ إِلَّ البَلاغُ المُبين.